تشبههن من كبائر الذنوب وكذلك المتشبهون من الرجال بالنساء تشبههن من كبائر الذنوب وهنا مسألة تشكر على بعض النساء وعلى بعض الناس أيضا يفعل الإنسان ما به التشبه ويقول أنا ما نويت أنا لم أن التشبه فيقال إن الشبه صورة ظاهرة متى وجدت حصل التشبه سواء بنية أو بغير نية فمتى ظهر أن هذا تشبه ويشبه الكاترات أو يشبه الفاجرات أو العاهرات أو يشبه الرجال من المرأة أو المرأة من الرجل متى ظهر التشبه فهو حرام سواء كان بقصد أو بغير قصد لكن إن كان بقصد فهو اشد وإن كان بغير قصد قلنا له يجب عليك أن تغير. ما تشبهت به حتى تتحول إلى الابتعاد عن التشبه واما الحديث الاخير حديث ابي هريره رواه ابو داود باسناد حسن ان الله عليه الصلاه والسلام نهى ان تلبس المراه لبسه الرجل والرجل لبسه المراه هذا يؤيد ما قلنا فيما سبق أن التشبه يكون باللباس والهيئه والمشية والكلام وغيرها. ذلك نسال الله لنا ولكم السلام وان نحفظ ذكورا واناثنا مما فيه الفتن والغضب المميلون من الرجال قد يكون اخضر يعني يوجد بعض الفتيان ولا سيما ان كان جميلا يميل لباسه ويتغنج حتى كانه يدعو الناس الى نفسه ولياذنه فابن هي عن التشبه بالشيطان والكفار عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا بالشمال فإن الشيطان ياكل بالشمال رواه مسلم وعن ابي عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قواه مسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبعون فخالفوهم متفق عليه إن ربنا رحيم قال في السياده الى الصالحين باب تحين التشبه بالشيطان والكفار الشيطان هو راس الكفر كما قال الله تبارك وتعالى واذ قلنا للملائكه استنوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين والكفار من بني ادم هم هم اعداء الله واولياء الشيطان كما قال الله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب الله فيها خالدون. والتشبه بالشيطان أو بالكفار أن يعمل الإنسان أعمالهم أو يلبس لباسهم الخاص بهم أو يتزيئ لزيهم الخاص سواء قصد التشبه أم لم فإذا قيل هذا لباس الكفار حرم على المسلم ان يلبسه اذا قيل هذا الزي زي كفار يعني في الراس او في اللثيه او في غيرها حرم على المسلم أن يتشبه بمن تاخر عنه تأخر. الشيطان كذلك لا نتشبه به في اعماله لكن الشيطان من من عالم من عالم الغيب لا نعلم من اعماله الا ما حدثنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي حديث من عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله فإن الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله الشمال اليد اليسرى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل بها والشرب بها وعلل ذلك بان هذا من عمل الشيطان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وقد نهينا عن اتباعه كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. وهذا يدل هذا الحديث يدل على تحريم الاكل بالشمال وتحريم الشرب بالشمال وأن من أكل أو شرب بشمال فإنه مشابه للشيطان الذي هو عدونا وعدو الله عز وجل وإنك لتعجب من قوم الآن بعد أن امتددوا بالكفار وشاهدوهم يقلدون زعيمهم الشيطان في الأكل بالشمال ويشرب بالشمال تعجب من هؤلاء القوم أن يأكلوا بشمالهم ويشربوا بشمالهم ويدعو هدي النبي عليه الصلاه والسلام فيكونون متشبهين بالشيطان والكفار غير متأثرين برسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفين لهديه وسنته ومن الناس من ياكل باليمين ويشرب باليمين لكن اذا قدم له الشرب وهو ياكل شرب بالشمال وقال اخاف ان يتلطخ الاناء سبحان الله وإذا تلطق يتلطخ يتلطق, يتلطق أو بطعام بطعام والطعام حلال وما على الإنسان إلا أن يغسل الكأس بعد شربه على أن في الوقت الحاضر نشرب بالكثان من الباغة ويرمى ما يشبه إلا واحد ولا ينطقه على أحد لكن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله فيراه حسنا وقد قال الله تعالى منكرا على هؤلاء افمن زين لهم سوء عمل فراه حسنه فان الله يضل من يشاء وياتي من يشاء نسال الله العافيه فيحرم على الانسان باي حال من الاحوال ان ياكل او يشرب بشماله الا من ضروره اذا كانت اليد اليمنى شلاء او مكسوره او ليس لها اصابع او ما اشبه ذلك من الضروره فهذا ضرورة وما جعل الله عليه نفتين من حرج ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فنهى وقال لا أستطيع أن اخذ يعني بجميع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت فما رفع يده اليمن إلى فمه بعد ذلك خدرت شل لأنه كاد حين قال لا أستطيع لكن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام عليه يدل على أن هذا يعني الأكل بالشمال حرام وإن كان هذا الرجل قد منع الكبر لكن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام عليه يدل على تحريم فعله وهو كذلك ومن هذا أيضا من, من مشابهه الشيطان الأخ بالشمال والإعطاء بالشمال ومع الاسف ان كثيرا من الناس حتى من طلبه العلم ومن اهل الخير والعباده ياخذ بشماله ويعطي بشماله ومثلا يعطيها المروحه هذه كل بالشمال سبحان الله الذي ياخذ بالشمال ويعطي بالشمال مشابه الشيطان وهو خلاف المروءه وخلاف الأدب اذا اردت ان تعطي احدا اعطي باليمين وإذا أردت أن تأخذ من شيئا خذ باليمين اللهم الا إذا كانت اليمن مشغولة مثل أن تكون تحمل فيها شيئا ثقيلا لا يمكن أن تصرفه إلى اليد فلكل حال مقاب لكن بدون سبب لا تعطي بالشمال ولا تعطي بالشمال إن كنت تريد هدية النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهدايه SubhanAllah. So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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم السلام الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب ريال الصالحين في باب تحييم تشبه الرجل بالكفار والشيطان به هرين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصفرون فخالقون يعني اصفر وهذا يعني به صبغه البياض الشيء بدليل الحديث الذي في الباب الذي بعده انه اتي في ابي قحافه والد ابي بكر رضي الله عنهما ورأسه ورئتيه كالسغامه بياضا السغامه نوع من ال... النبات أبيض يسمى العرفج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا الشيء وجنبوه السوال ففي هذا دليل على أن الأفضل أن الإنسان يغير الشيء يصبغه، لكن بغير الأسود، إما بالاصفر كالحنة أو بالاصفر الممزوج بالكتم والكتم أسود، فإذا مزج الاصفر بالأسود ظهر لون بني في أصباد القلي أو بالأصبر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل ذلك لكن فيه مرعاة مراقبة ويخرج أسفل شعر أبيض وأعلىهم مصبورا وفي قولك النبوز سوادني على أنه يمنع اللون الأسود لأن السواد يعني أنه يعيد الإنسان شابا، فكأن لا في ذلك مضادة لفطرة الله عز وجل وصنيته في خلقه، وأما بقية الأصباغ فلا بأس بها يوجد الان صبغ تصبغ بها المرأة ورأسها من الوان متنوعه فلا باث بها الا السواد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها والا اذا كان صبغه مختصه بنساء الكفار فانه لا يجوز للمؤمنين ان يصبغوا بها لانهم ان فعلوا ذلك تشبهوا بالكفار وهو منهي عنه والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن القزع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع واتفق عليه وعنه رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض, بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله فواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن, وعن عبد الله بن جعفي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امهل آل جعفر ثلاثا ثم تاهوا فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني اخي فجئ بنا كاننا افرخ فقال ادعوا لي الحلاق فامرهم فحلق رؤوسنا رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها رواه النساء بسم الله رحمه الرحيم هذا الباب ذكرهم مولف رحمه الله في <تصفيق> ريال الصالحين في بيان حكم القزع ثم ذكر فيه أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، سواء كان من جانب واحد أو من كل الجوانب أو من فوق ومن يمين ومن شمال وراء ومن قدام المهم أنه إذا حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومنه قول أنس ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة أي قطعة من السحاب وذكر حديث ابن عمر الآخر أن صبيا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرق بعض رأسه وترك بعضه فقال يحنقوه كله أو يتركوه كله ثم ذكر حديث أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل شهيدا فأمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة, ثلاثه أيام ثم أتاهم وقال لا تبقوا على أقل بعد اللوم وإنما أمهلهم ثلاثا من أجل أن تطيب نفوسهم ويذهب ما في صدورهم من الحزن والأسى ثم بعد الثلاث نهاهم أن يبقوا جعفراء وأجب أولاده صغارا فأمر بحلق رؤوسهم فحلقت رؤوسهم وذلك من أجل الا لا تتوسخ لأن الصبيان كما, كما هو معروف تتوسخ أبجانهم وشعورهم وفلأجل ذلك حلق رؤوسهم وهذا إذا كان ذكورا أما الإناث فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها ولهذا يو... إذا ولد المولود فإنه يحلق رأسه يوم السابع مع العقيقة إذا كان ذكر أما الانثى فلا يحلق رأسه وبهذه الحديث جديد على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة ومعنى اتخاذ الشعر أن الإنسان يبقى شعر رأسه حتى يكثر ويكون وفرة أو لمه فهو عادة من العادات ولو كان سنه لقال النبي عليه الصلاه والسلام اتركوه لا تحلقوه في الصبي ولما حلق رؤوس اولاد جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه ولكنه اي اتخاذ الشعر عاده ان اعتاده الناس فاتخذ وان لم يعتده الناس فلا تتخذ واما من ذهب الى انه سنه من اهل العلم فان هذا اجتهاد منهم والصحيح أنه ليس بسنه واننا لا نامر الناس باتخاذ الشعر بل نقول ان اعتاده الناس وصار الناس يتخذون الشعر فاتخذ لأن لا تشد عن العاده وإن كانوا لا يتخذونه كما هو المعروف الان في عهدنا فلا تتخذ ولهذا كان مشايخنا الكبار كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن ابراهيم والشعب العزينباد والشيخ نحميد وغيرهم من العلماء لا يتخذون الشعب لأنه ليس بسنة ولكنه عادة والله موحي لا لا يحلقون البنات لا يحلقوا لا صغارا ولا كبارا إلا لحاجة مثل لو كان عراسي جروح تاج إلى التداوي فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى اتجامه وهو محرم حلق موضع اتجامه وهو محرم واحتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام مع أن حلق رأس الرجل مع أن حلق رأس المحرم حرام لكن عند الحال الحال شيء آخر لا فزع حلقوا بعض الراس وتركوا الله <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهه الاستنجاء باليمين عن ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال احدكم فلا ياخذ أن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه اسم ربنا الرحمن الرحيم والله تعالى للصالحين باب طهارة الاستنجاء باليمين الاستنجاء تطهير القبل أو الدبر من الحجر من البول أو الغائط ويكون بالاستجمار ويكون بالماء يعني يكون بالحجارة أو ما ينوب منابه من السرق والخشب والتراب وغير ذلك أو بالماء ولكن الاستجمار بالحجارة له شروط نكر عنه رحمه الله وأما الماء فشرطه أن يزول أثر النجاس وأثر النجاس معلوم فإذا زال الأثر وعاد المحل كما كان فهذا هو الطهار ثم ذكر المؤلف حديثا بقتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا أمسك أحدكم ذكره لا يسنج أحدكم بيمين يعني لا يمسك الذكر باليمين ويغسله لأن اليد اليمنى مكرنة ولهذا قال العلماء رحمهم الله اليمنى هي المقدمة إلا في مواضح الاذى فاليصى تقدم الأداء واليمنى لما سوى وعلى هذا فيستنجي باليسار ويصف الماء عليه من الإبريق أو الليل أو نحوه باليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمين يعني كذلك في الاحشاء اذا اراد ان يمسح محل الغائط فانه لا يمسك الحجر باليمين وانما يمسكه باليسرى ولا يتنفس في الاناء يعني اذا شرد فالسنة ان يتنفس ثلاث مرات يشرب اولا ثم يقطع ثم يشرب ثانياً ثم يقطع ثم يشرب ثالثا هكذا هو السنه وهو أنفع للبدن وأنفع للمعدة لأن العطش التهاب في المعدة وحرارة فإذا جاءه هناك دفع واحدة أترى عليه وإذا كان يمسه مصطل ويتنفس ثلاثاً فهو أهنأ وأبرأ وأمرأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا تنفس لا تنفس في الإناء يبين فمع عن الإناء ثم يتنفس لأن التنفس في الإناء فيه ضرر على الشارع لأن النفس يكون صاعدا والماء يكون نازلا في الحقيام فيحصل الشرق وفيه أيضا اذى لمن بعده لأنه قد يخرج مع نفسه أمراء التي يسموها المكتوبات فتكون في الماء فتؤثر على من شرب من بعده فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن يتنفس النساء في الإناء والله موثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خفط واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا وفي رواية أو ليحفهما جميعا متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الاخرى حتى يصلحها رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن ينتعل الرجل قائما رواه أبو داود بإسناد حسن بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث في النعل وكراهة أن ينتعل للإنسان برجل واحدة أو يلبس كفاً برجل واحدة بل إما أن يحفيهما جميعا يعني لا يلبس في الرجلين كيهما واما أن ينعلهما جميعا وليعلم أن لبس النعال من السنة والاحتفاء من السنة ايضا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاء وأمر بالاحتفاء احيانا فالسنة أن الإنسان يلبس منها لا بأس كالراكب لكن ينبغي أحيانا أن يمشي حافيا بين الناس ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدها إذا رأى شخصا يمشي حافيا قال شهر جاهل هذا من الجفاف وهذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كذبة الارفاه. ويامر بالاحتفاء احيانا وإذا لبس النعل فعند اللبس البس الرجل اللمنى وعند الخلق ابدا باليسرى وكذلك ايضا إذا انتعلت واردت دخول المسجد بنا عليه فتفقدهما عند الدخول ان كان فيهما اذى أو قدر فامسحهما بالأرض حتى يزول، ثم صل بهما فإن هذا من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود صلوا في نعاله لأن اليهود لا يصلون في النعال فالسنة إذن أن يصلي في نعاله كما أن كثيرا من الناس يصلي بخفتيه فلا فرق بين الخفل والنعذ لكن النعذ استنكر لأنها سنة أميت هذا إذا كانت المساجد مفروشة بما تفرش به مساجد المساجد فيما سلف كانت المساجد فيما سلف تفرش الحجارة بالحصبة الحجارة الصغيرة أو بالرمل أو نحو ذلك ولا يحصل آدم بالنعذ أما الآن وقد فرشت في هذه الفرش فإن الناس لو دخلوا في نعاله للوث المسجد تلوثا ظاهرا بياً لأن أثر الناس لا يبالي يدخل ولو كان في عليه أذن أو قدر ولهذا رأى العلماء الآن أنه أن الإنسان لا يدخل في عليه في المسجد نظر لأنها مفروشة بفرش تتلوث لو دخل الإنسان في نعاله. واذا اراد الانسان ان يطبق السنه فليصلي في بيته بنعليه التهجد او الراكبه او ما اشبه ذلك ويحصل بذلك مثال عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان اليهود لا يصلون في نعاله ثم, ثم إن على حديث ابي هريره حديث جابر ان النبي حديث ابي هريره اثنان نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ان يرتدي الرجل بنائين واحد يعني إما ان يلبس النعلين جميعا وإما ان يخلعهما جميعا أما ان يلبس واحده ويدع الاخرى فهذا قد نهي عنه ووجه ذلك والله اعلم ان هذا الدين الاسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس لكن عن اختلافين وتترك الاخرى لان هذا فيه جور على الرجل الثانيه التي لم تنعد فلذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن النعل عن المشي بنعل واحد قال العلماء ولو لاصلاح الأخرى بل قف حتى تصنع الاخرى ثم البسه البس، ولهذا جاء في حديث ابي هريره الثاني اذا انقطع شصع لأحدكم فلا يلبسها حتى يصلح الاخرى ثم يلبسهما جميعا اما حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه ابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينتعل الرجل قائما فهذا في نعل يحتاج الى معالجه في ادخاله في الرجل لان الانسان لو انتعل قائما والنعل يحتاج الى معالجه وربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل ربما يسقط على قفاه وتنكشف عورته أو يتضرر وأما نعالنا المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الانسان وهو قائم ولا يكل ذلك في النهر لأن نعالنا الموجودة يسهل خلقها ولبسها والله مرحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى بابنا النهي أن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك النار في بيوتك لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون متفق عليه وعن ابي موسى باشعري رضي الله عنه قال احترق بيتهم بالمدينة على أهله من الليل فلما, فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فاطفئوها متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناءا فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فان يفعل فإن الفغيثقة تضرم على أهل البيت بيوتهم رواه مسلم اسم الله الرحيم قال الموالد رحمه الله في كتابه رياضي الصالحين باب النهي عن إبقاء النار ونحنها في البيت عند النوم ونحنه وذلك أن النار كما وصفها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذه الحديث عدو عدو للنسان فإذا أبقاه النسان ونام فإنه ربما تأتي الفرسقة يعني الفأرة فتنخسها ثم تشتعف كما هو الشأن فيما سبق كانت السرج من النار توقد في الزمان الأول توقد في الودك والزيت وشبه ثم صارت توقد بالجار وكلها مواد سائلة فإذا جاءت الفأرة وعبثت بها انصب الذي في الاستراج على الأرض ثم اشتعلت النار وحصل الحريق ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإطفاء النار عند النوم لأن لا يحصل هذا الحريق. ولكن في الوقت الحاضر الوقود ليس ما يوقع به فيما سبق بل هو الكهرباء سالب وموجب يحصل به ايقاد اللمبه مثلا فلو نام الإنسان وفي بيته لمبة التي يسمونها السهارية مو فلا بأس لأن هذا لأن العلة التي من أجلها نهى النبي نهن صلى الله عليه وسلم عن إبقاء النار غير موجودة في الكهرباء في الوقت الحاضر نعم فيه أشياء تشبه ذلك وهي الدفايات التي على شريك هذه لا شك انها على خطر ولا سيما إذا قربها الإنسان من, من من فراشه فإنه ربما ينقلب أو ربما يقول في في غطائه كذا فيمس هذه النروة ويحترق فلذلك ينهى أن تبقى هذه الدفايات واعية إلا في مكان آمن بعيد عن الفراش. لأن يحصل الحريق وكذلك ينبغي الإنسان إذا نام أن يجافي الباب بمعنى يطرقه ويغلقه وكذلك ينبغي إذا أراد أن ينام أن يغطي الاناء ولو بوضع عود, عود عليه لأن في ذلك حماية له من الشيطان والله موثل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 قل ما اسالكم عليه من اجل وما انا من المتكلفين ابن عمر رضي الله عنهما قال نهينا عن التكلف رواه البخاري وعن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا ايها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين رواه البخاري الله المالك رحمه الله تعالى في كتابه ريال باب النهي عن التكلم التكلف معناها معناه تكله الشيء ومحاولة معرفته وإظهار الإنسان في مظهر العالم وليس كذلك ثم ذكر المؤلف قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر يعني لا أسألكم على ما جئت به من الوحي أجرا تعطونني إياه وإنما أدلكم على الخير وادعوكم إلى الله عز وجل وهكذا الرسل عليه الصلاة والسلام كلهم يقولون لأصحابهم ما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على الله وما أنا من المتكلفين أي من الشاقين عليكم أو القائلين بلا علم بل انه عليه الصلاة والسلام كان يقول ويؤيده الله تعالى على قوله باقراره عليه ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهينا عن التكلف والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا قال الصحابي نهينا فإن هذا له حكم الرفع يعني كأنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه يكون هذا الناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام نهينا عن التكلف ان يتكلف الانسان ما لا علم له به ويحاول ان يظهر بمظهر العالم العارف وليس كذلك ثم ذكر أحمد عبدالله من مسود رضي الله عنه ان الانسان اذا سئل الى عما لا يعلم فلا يتكلف وياتي بجواب لا يبيع صحيح هو ام لا ولكن لا يقول الا ما علم به اذا سوى عن شيء لا يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم ووصف هذا رضي الله عنه بالعلم لأن الذي يقول لا أعلم وهو لا يعلم هو العالم حقيقا هو الذي علم قدر نفسه وعلم منزلته وأنه جاهل فيقول لما لا يعرف الله أعلم ثم إن الإنسان إذا قال لما لا يعلم الله أعلم ولم يفت به يثق الناس به ويعلمون أن ما أفساده فهو عن علم وما لم يعلمه يمسك عنه وأيضا إذا قال الانسان لما لا يعلم الله أعلم عود نفسه عود نفسه الرضوخ للحق وعجم التصدر للفتوى وهذا خلافا لبعض الناس اليوم تجدوا يرى أن الفتوى أنها ربك بضاعة فيفتي بعلم وبعيد علم بنص بنصف علم ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية كانوا يقولون ما أفسد الدنيا والدين إلا أرض نصف متكلف ونصف فقيم ونصف لغوي ونصف طبيب أما المتكلم فإنه أفسد الأديان والعقائد لأن أهل الكلام الذين نالوا من الكلام شيئا ولم يصلوا إلى غايته تغترونه وأما أهل الكلام الذين وصلوا إلى غايته فقد عرفوا حقيقته ورجعوا إلى الحق ونصف نصف الفقير قال يفسد البلدان لانه يقضي بغير حق فيفسد البلدان ويعطي حق هذا لهذا وهذا لهذا ونصف نحوي لانه يفسد اللسان لانه يظن انه ادرك قواعد اللغه العربيه فيتكلم وهو لا يعرف فيلحق فيفسد اللسان ونصف طبيب يفسد الابدان لانه لا يعرف فربما يصف دواءا يكون دائم وربما لا يصف الدواء فيهلك المريض فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا حيث جازت له الفتوى ولا يتع... يتسر إن كان الله تعالى قد أراد أن يكون اماما للناس يفتيهم ويهديهم إلى صراط المستقيم فإنه سيكون وإن كان الله لم يرد ذلك فلن يفيده تسرره في الفتوى ثم استدلب مسعود رضي الله عنه بقوله تعالى كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والله مرحبا.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 الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وفي رواية ما نيح عليه متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه متفق عليه وعن ابي بردة قال وجاء ابو موسى فغشي عليه وراسه في حجر امراه من اهله بسم الله قال النوال ابراهيم الله تعالى في كتابه رياض الصالحين شاب تحريم النياحه على الميت النياحه هي البكاء البكاء على الميت برنه ينوح فيها كما تنوح الحمام والبكاء على الميت نوعا نوع, نوع اقترته الطبيعه فهذا لا بأس به ولا يلام عليه العبد ومنه ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين ربع اليه صبي ونفسه تلقى قع في القعقع كانها في شمس فبكى عليه الصلاة والسلام رحمة بهذا الصبي الذي ينازعه الموت فقال له الأقرأ بن حابس ما هذا قال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء فبكاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصبي ليس من أجل الحزن لكن رق له ورحمه حيث إنه ينازع الموت وقال إنما يرحم الله من عباده الرحمة جعلنا الله واياكم منه ومن ذلك أيضا البكاء الذي تقتضيه الطبيعة حزنا على فراق المحبوب كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه رضي الله عنه ابنه إبراهيم من ماريها القبطيه التي أهداها إليه ملك القبط فجاز منه بولد وترعرع الصبي وبلغ نحو سته عشر شهرا يعني سنه واربعه اشهر ثم توفاه الله عز وجل وسماه بابراهيم الذي هو خليل الرحمن عليه الصلاه والسلام مله ابيكم ابراهيم سماه ابراهيم ولما بلغ سته عشر شهرا تقريبا توفاه الله عز وجل فروفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحسن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزون هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فتوفى الطفل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة ترضعه. هذا النوع من البكاء لا يضب لأنه شيء تقتضيه الطبيعة والجبله ولا يدل على سخط الإنسان على ما قضاه الله وقدره أما النوع الثاني فهو البكاء الذي ينوح الانسان الإنسان هذا البكاء يعذب فيه القبر الميت في قبره وليه. يعني أنت تنوح ومن وميتك يعذب بقبله بمن حاله ما دمت تنوح فالميت يعذب فتكون انت المتسبب لعذابه في قبله والعياذ بالله ولهذا يخطئ بعض الناس نسال الله العافيه يكون في ربعه من البيت اذا مات له قريب ينوح يبكي هذا ما دام يفعل هكذا فانه يعذب الميت في قتله بسبب بكائه عليه كما ثبت ذلك عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالواجب على الانسان ان يتصبر ويحتسب الاجر عند الله ويعلم أن عظم الثواب من عظم المصاب وانه كلما عظمت المصيبه كثر الثواب اما حديث ابن رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا من شق الجيوب وضرب الخطوط ودعا بدعوى الجاهليه وهذا شيء يفعله الناس في الجاهليه إذا أصاب في المصيبة شق جيب أو جعل يطيخ أو ينفذ شعره ويدعو بدعاء الجاهلية يا وإله يا ثبوراه ينقطاع ظهراه وما اشبه هذا فتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء لأن المؤمن مؤمن بالله مؤمن بقضاء الله يعلم أنه لا يمكن أن تتغير الحال عما كان وأن هذا امر قضي وانتهى كتب قبل أن تفلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة جفت الأقلام وطئة الصحة ما يمكن أن تتغير الحال عمك مهما كان اذا ما الفائدة من الجزاء ما الفائدة من السخط ما هو إلا أمر أو وحي من الشيطان ليحنك الأجر من جهة وليعذب به الميت من جهة اخرى فعليك يا أخي أن تتقي الله عز وجل وأن تصبر وتحتسب وأن تقول كما, أمر كما أثنى الله على من يقوله وبشر الصابرين من هم؟ الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصابه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي أجرني اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها هكذا يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجر ويعلم أن الحزن والبكاء بالنياحة لا يغني شيء انتهى كل شيء لو أن أحدا مشى ساقا واصيب بحال هل يقول لوني ما سفرت كان سلمت هذا ما يمكن ابدا كما قال الذين قالوا ليطوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا جاب لا. لأنه قالوا لانهم قالوا لا تغزون في سبيل الله فازاب وقتلوا قالوا لو اطاعونا ما قتلوا قال الله تعالى قل فتروا عن انفسكم موت ان كنتم صادقين لا ترى من الموت إذا عليك أن تصبر وتحتسب وتقول إن الله وان اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يؤجرك الله في مصيبتك ويخلف عليك خيرا منها وهذه قصة أم سلمة مات عنها زوجها أبو سلم وهو من أحب الناس إليه مات فحزنت الفراق وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إن الانسان إذا اصيب مصيبة فقال اللهم آجرني في مصيبة وأخلفت خيرا منها آجره الله في مصيبة وأخلف له خيرا منها فقالت هذا قالت اللهم ااجمي في المصيبتي واخلف لي خيرا مني وتقول في نفسها من خير من ابي سلمه ابو سلمه زوجها مرضيها يحبها وتحب فكر مني بيكون خيرا من ابي سلمه فيما ما شكك في الخبر الخبر توقن بانه صدق لكن تقول من الذي يجب فما ان انتهت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فكان خيرا من أبي سلم أخلف الله لها خيرا من مصرفتها وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يربي أولاده أولادها, أولادها صار صاروا تحت رسول عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا نتيجة لقصة أخرى دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلم رضي الله عنه وقد شخص بصر خرج الروح فاغمض عينيه صلوات الله وسلامه عليه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر روح اذا طاعه من ستبك البصر يشاهدها باذن الله يشاهدها خارجها يتبعها فلما سمع اهل البيت ذلك عرفوا ان ابا سلمه قد مات فضجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تغلق ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقل دعوات خمس تزن الدنيا ومعرفه اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأفسح له في قبره ونقول له فيه واخلفه في آخر إحدى هذه الدعوات عرفناه والباقي إن شاء الله أنه مجهم. اللي عرفناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبا سلمة في آخر، فكان زوج امراته وكان مربي أولاده يعني معاشه في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام. والمهم أن على المرء أن يصل عند المصائب أي كان ويسترجع ويقول اللهم ااجرني في مصيبتي وأقلقي خيرا منها ولا بأس أن يبكي لبكاعد الطبيعي الذي ليس فيه نوح فإن هذا حصل من خير البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله بسم الله الرحمن الرحيم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 فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة متفق عليه الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب والحالق والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة والشاقه التي تشق ثوبها وعن المغيرة بن شعبه رضي الله عنها قال وعن المغيرة من رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة متفق عليه وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة لا ننوح متفق عليه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول واجب له وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك رواه البخاري وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه وجده في غشيه، فقال أقضى قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم متفق عليه وعن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم وعن أسيد بن أبي وسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا, في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننشر شعرا رواه أبو داود بإسناد حسن وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقول, باك فيقول باكيهم ما من ميتي يموت فيقرم باكيهم فيقول واجبلاه وسيده أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان الهزانة أهكذا كنت رواه التلمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم بسم الله الرحمن هذه الحديث الذي ساقها النووي رحمه الله في كتابه ريال الصالحين كلها تدل على تحريم النياحة والند على الميت أما النياحة فهي البكاء برنة حتى يكون كنوش الحماب, الحماب. وأما الند فهو أن يذكر محاسن الميت ويتاوه منها ويتوجع ذكر حديث منها حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه غشي عليه وراسمه في حجر بعض أهلا فجعلت هذه المرأة التي هو تبكي برنة يعني بالياحة فلما افاق رضي الله عنه قال أنا بريء مما برئ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقه الصالقة من الصلق وهو رفع الصوت يعني بأن تزعج زعج صرف عند المصيبة فهذا بريء منها النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نشهد الله عز وجل أننا بريئون من كل من تبرأ به منه الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كل عمل تبرأ منه أما الحالقة فهي أنه جرت عادة النساء في الجاهليه أن المرأة إذا أصيبت بميز تحلق شعر رأسها كأنها يعني غاضبة زعلانة والرأس يتخذ زين عند النساء وطوله وكثافته مرغوبه عند النساء لكن في وقتنا الحاضر لما انفتح الناس على نساء الكافرين أو من تشبه بهم صارت المرأة تحاول أن تقصر شعر رأسها حتى يكون كرأس الرجل والعياذ بالله أما الشاقة فهي التي تشق جيبها عند المصيبة وكذلك أيضا التي تمش شعرها عند المصيبة كل فعل يدل على تسقط فإنه داخل في هذه البراءة التي تبرأ منها النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وفي هذه الحديث أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرع السربال يعني الثوب والدرع ما كان لاصقا بالبدن والمعنى أن جلدها اجرب والعياذ بذاء والجرب معروف هو عبارة عن حفكه يتبزر منها جلد، واذا كان جلدها من شرب وعليها سربال من قطران صار هذا اشد اشتعالا في النار والعياذ لكن اذا تابت قبل موتها تاب الله عليه لأن من تاب من اي دم قبل ان يموت تاب الله عليه وكذلك من جملة الاحاديث هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما رأى سعد بن عباد رضي الله عنه قد غشي عليه فبكى من معه من مع الصحابة ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون يعني اسمعوا بالاستفهام هنا بما الأمر أي اسمعوا اسمعوا إن الله لا يعذب ببكاء العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم يعني أن الله لا يعذب بالبكاء وبالحزن لكن يعذب بالقول والصوت أو يرحم فمثلا إلى أصيب اللسان بالمسيح وقال إنا لله وإنا إليه راجعون مؤمنا بها قول قلب مؤمنا بأننا لله عز وجل ملكا وتقديرا وتدبيرا واننا راجعون اليه في امورنا كلها وسنلاقيه يوم القيامه إذا آمن بهذا ثم ايضا قالنا في حديث ابن سلمى رضي الله عنها اللهم اجرني في مصيبتي واخلف خيرا منها فهذا يؤجر عليه الرسول ويرحم بهذا القول اما إذا جعل يقول واجبلاه واويلاه واكبوراه وما اشبه ذلك فإن هذا يعذب به والعياذ بالله ومعنى وجبلاه ان ان هذا الميت مثل الجبل ملجا لي وقد فقدته فهو عباره عن ندب مع مع ندب. فالحاصل خلاصه هذه الاحاديث ان البكاء الذي ياتي بمجرد الطبيعه لا باس به وأما النوح والندب ولطن الخد وشق الثوب ونتف الشعر أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام وهو مما بلع منه النبي صلى الله عليه وعلى أنه وسلم واللهم وقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن اتيار الكهان والمنجمين عن عائشه رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم, إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فتذكر الامر قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه الى الكهان فيكذبون معها, مئة كذبة فيكذبون معها مئة كذبه من عند انفسهم فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم وعن صفيه بن قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه لاهل الصالحين باب تحريم اتيان الكهان والمنتمين والحكمه الكهان جمع كاهن والكاهن هو الذي يخبر اسكتوا يا صبيان اسكتوا الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل فيقول مثلا سيكون كذا وكذا في يوم كذا وكذا أو يقول للانسان ستكون سعيدا في اليوم الفلان أو سيصيبك حادث في اليوم الفلان أو ما أشبه ذلك هؤلاء هم الكخان وأما المنجمون فهم الذين يمتهنون علم النجوم يعني يتخلونه مهنة ولكن علم النجوم ينقسم إلى قسمين جائز ومحرم نتكلم عن الكهان الكهان هم أناس من بني ادم لهم أولياء من الجن والجن أعطاهم الله تعالى قدره عظيمة على الأشياء سرعة وقوة فهم يصعدون إلى السماء ولكل واحد منهم مقعد معين يستبقون السمع أي ما يسمعونه من الملائكه فيقضي الله تبارك وتعالى الأمر في السماء ثم يخففون منه شيئا في فينزلون به إلى أوليائهم من البشر من بني ادم آل وهم الكهان ثم يضيف هذا الكاهن إلى هذا الذي يسمعه من السماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق مئة كذبة يعني يزيدون على ما سمع فيصادف أن هذه الكلمة المسموعة من السماء تقع تقع كما سمع الجن وقد ذكرت عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التحان فقال, فقال ليس بشيء لأن الكهان كثروا ابان عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي وصارت الجن كما ذكر الله عنهم قالوا كنا نقعد منها يعني من السماء مقاعد للسمع فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام صار الجن إذا قعد في مقعد يستمع جاءه شهاب من نار فاحرقه فمن يستمع الان يجد له شهاب الرثه فسئل النبي عليه الصلاه والسلام عن القران قال ليس بشيء يعني لا تعبؤون بهم ولا تاثرون بكلامهم ولا يهمكم امرهم قالوا يا رسول الله انهم يقولون القول فيكون حقا فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا الحق الذي يقع ممزوج بني أكد وأن سببه أن الجنية الذي له ولي من البشر يخطف الخبر من السماء ويحيه إلى وليه من الإنس فيتحدث ثم يقع ما كان حقا وما كان باطلا ينسى عند الناس ينسى عند الناس وكأنه لم يكن هؤلاء الكهان يجب علينا أن نكذبهم وأن لا نصدقهم ومن أتاهم وساء وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني كفر بالقرآن ووجه كفره أن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فإذا ادعى هؤلاء علم الغيب وصدقهم الهسان صار مضمون تصديقه اياهم تكذيب قول الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وسياتي سرادق هذا الحديث والكلام عليه اما المنجمون فهم الذين يتعاطون علم النجوم وعلم النجوم قسمان قسم لا بعث به وهو ما يسمى بعلم التسير يعني علم سير النجوم يستدل به على الفصول وعلى طول النهار وقصر النهار هذا لا باس به لا, لا حرج فيه ولا باس به لأن الناس يهتدون به لمصالحهم ومن ذلك علم جهات النجوم مثلا القطب الشمالي معروف جهة الشمال الجديد معروف قرب القطب من ناحيه الشمال يستدل بها على القبله وعلى الجهات قال الله تعالى والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات يعني الجبال وبالنجم هم يهتدون يهتدون في ظلمات البر والبحر اذا, إذا لم يكن سحاب يغطي النجوم اهتدوا بها فمثلا القطب هنا في القصيم اذا اردت ان تستقبل القبلة اجعله خلف اذنك اليمنى اذا جعلته خلف اذنك اليمنى فقد استقبلت القبلة. وفي كل منطقة وجهة بحسبه، فصار علم التسيرة ما يتعلمه الإنسان للزمان والمكان، للزمان مثل الفصول، ودخل وقت الشتاء، دخل وقت الصيف، والمكان الجهات، يستدل بها الجهات هذا لبس. وأما القسم الثاني فهو علم التأثير مقابل علم التسليف علم التأثير أن يتخذ من علم النجوم سببا يدعي به أن, أنه أن ما حصل في الأرض فإنه من سبب النجم كالذين يقولون في الجاهلية مطرنا بنوع كذا وكذا هذا هو الأمر المحرم، ولا يجوز اعتماده، لأنه لا علاقة لما يحدث بالأرض فيما يحدث بالسماء. السماء مستقلة، لا، فما, تأثر فما حصل من اثر في السماء، فإنه لا يؤثر على الأرض. فالنجوم لا دخل لها في الحوادث بعض الناس والعياذ لا يقول هذا هذا الرجل ولد في النوع الفلاني، يكون سعيد. هذا الولد ولد في النوع الفلاني يكون شقر من قال هذا ويسمونه الطالع طالع يعني معناها طالع هذا الولد فهذا هو المحرم الذي من صدق المنجم فيه فهو كمن صدق الكاهر والله موفق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 في سياق الأحاديث في باب النهي عن اتيان الكهان والمنجمين ونحوهم عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة الأربعين يوما رواه مسلم وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت فواه أبو داود بإسناد حسن وقال الطرق هو الزجر أي زجر الطير وهو يتيمنا يتيمن أو بطيرانه فإن طار إلى جهة اليمين تيمن وان طار الى جهه اليسار تشاءم قال ابو داود والعيافه الخط قال الجوهري في الصحاح الجبت كلمه تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك وعن, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه ابو داود باسناد صحيح وعن معاويه بن الحكم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني حديث عهد بالجاهليه وقد جاء الله تعالى بالاسلام وان منا رجالا ياتون الكهان قال فلا تاتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك رواه مسلم وعن, أب وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه هذا حديث الذي ذكره المؤلف والآتاق فيها جنيم على ما سبق أنه يحرم أن يأتي الإنسان الكهران فيصدقه. فمن تعرّف فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوم وإذا سأل مجرد ما يسأل العرّاف ومنه الكاهن لا تقبل له صلاة أربعين يوم فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إلى اتى الكاهن ليبين كذبه وزيفه فهذا لا بأس به بل قد يكون أمرا محمودا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مع ابن سجاك رجل كاهن أو ساحر كلمه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ماذا حبأت لك يعني ما الذي اضمرت في نفسه قال الدخ الدخ وعدد أن يخج الكلمة لان رسول صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه الدخاء ولكنه عجز ان يعني ابن الصياد عجز أن يدركها قال الدخن قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخسر فلن تعد قدرك يعني انك كاهن لاخر فيه وأما ما يتعلق بذلك أي بالتنجيم والكهانه فمنه التطير تطير استعمال الطيور وكانوا في الجاهلية يستعملون الطيور يطيروا من الأرض إن اتجه للأمام مضى في سفر وإن طار ثم رجع رجع من سفر وإن طار وراح يمين تيامن في سفر قال هذا سفر طيب وخير والراح يسار بالعكس مضى في سفره لكنه يعتقد انه سفر شرق لماذا لان الطيره راح اليسار الشمال والشمال غير مرغوبه هذه عادتهم والعياذ بالله الطيور لا تغني شيئا سبحان الله الانسان اذا اراديه القدام بأمر طير له الطير كان راح قدام قال الله مشيئا ان راح وراء رجع قال هون الراحمين قال هذه سفره مباركه والراحم سار قال هذه سفره مسموح ومضى هذا كله ابطله النبي عليه الصلاه والسلام لأن لا يتعلق الانسان باحد سوى الله وامر الانسان اذا هم بامر ولم يتبين له ان يستخيف يصلي ركعتين من غير الفريضه ويقول الدعاء الدعاء المعروف للسخارة. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر اللهم ان كان هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقبه امري او قال عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي وان كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبه امري او قال عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير احدثك ثم رضني به حينئذ إذا اذا قدر الله له شيئا بعد هذه الاستقاره فهو خير له يمضي ويتوكل على الله وان صرف الله همته عنه فهذا يعني انه ليس بخير له واما الاستقسام بالازلام وزجر الطين وما اشبه ذلك فكله لا خير فيه والله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 في سياق الأحاديث في باب النهي عن اتيان الكهان والمنجمين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه هذا الحديث أقوى حديث في هذا الباب باب النهي عن تيال الكهان والمنجمين وهو وحوان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن اما الكلب فمعروف واقتناؤه حرام لا يجوز للإنسان ان يقتني الكلب ويجعله عنده في بيته سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعر إلا في ثلاثة حالات كلب الحرض يعني الزرق وكلب الماشية يعني الغنم الإنسان عنده غنم أو إبل أو فقر يتقذ الكلب ليهنسها والثالث كلب الصيد يصيد عليه الإنسان لأن الكلب إذا الكلب إذا تعلم وصاد شيئا فانه حلال فلو كان عند الانسان كلب معلم وارسله على ارنب مثلا مثل ثم صادها وقتلها فهي حلال لان الله تبارك وتعالى قال اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين انزلوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم والمحسنات من الذين من المؤمنين ومحصنات من الممنات ومحصنات من الذين أموت كتابا من قبلكم وقال طعام الذين أموت الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم كذلك أيضا يقول ما علمت من الجوارف المكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فهذه التلافة كلب الحرق والماشية والصيد هذه يجوز الإنسان أن يقتنع ومع ذلك فاقتناؤه حرام والكلب أخبث الحيوانات في النجاسة لأن نجاستهم مغلبة إذا شرب في الإناء يجب أن يغسل الإناء سبع مرات واحدة منها بالتراب والأولى أفضل أن تكون ان يكون التراب مع الاولى هو الاحسن والاولى فاذا كان عند الانسان كلب ولو كلب صيد او ماشي او زر فانه يحرم عليه بيعه وثمنه عليه حرام ولكن اذا حامل فانه يعطيه احد يحتاج له ولا يحل له ان يبيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن من الكلب الثاني في الوان الكاهن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل فيقول سيحدث كذا سيكون كذا سواء كان عاما أو خاصا بان يقول لشخص معين سيصيبك كذا وكذا في يوم كذا وكذا الكهان كانوا في جاهلية يأتي إليهم الناس فيأخذون عليهم اجرا اجرا كثيرا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوان الكاهن لأن الكهانة حرام وما كان حراما فالتعويض عليه حرام الثالث مهر البغي ومهر البغي يعني أجرة الزاني هو بالله تكون امرأة تزن فيأتي إليها الأرجاس والأنجاس من بني آدم فيستأجرونها لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل ويعطونها عن ذلك عوضا هذا أيضا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا العوض يكون في مقابلة حرام واذا حرم الله شيئا حرم ثمنه وحرمه شفع فاذا قال قائل لو ان الكاهن تاب الى الله وقد كسب مالا من زيد وعمر وخالد وبكر هل يرده عليه نقول لا لا رد عليه لانهم قد اخذوا عوضا فلا يجمع لهم بين العوض والمعوض ولكن يتصدق به تخلصا منه أو يجعله في بيت المال لأن هناك بيت مال وكذلك يقال في من باع كلب ص... كلبا سواء كلب صيد أو حرد أو ماشية وأخذ ثمنه ثم هداه الله وتاب يقول لا ترد هذا الثمن إلى الذي أخذ الكلب فتجمع له بين العوض والمعوض ولكن تصدق به تخلصا منه أو اجعله في بيت المال وكذلك يقال في مهر البغي إذا كانت المرء الى الله ورجعت هل ترد ما أخذت من الزاني عليه أو لا لا ترده عليه بل تجعله في بيت المال أو تصدق به أو تنفقه في أي سبيل من سبل الخير اللهم رح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التطير عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عجوى ولا طيرة ويعجبني الفال قالوا وما الفأل قال كلمة طيبة متفق عليه